وشد الله إذا بالله فده وشد كذا وشده ومعنا بس لنا بس تعرضنا في الحكس السابق إذا ما تكتره المصلي في البال الأول علقه بالاسعاد المشكله في قلنا تناولنا السنه الثاني انكار في الله سبحانه وتعالى ثم طرحت الاسئله السادس ومحل اليوم الذي يتعلقه في الأدلة أي أدلة الأحكام من كتاب سنة وإثماء يقول المستمعي القرآن في هذا الباب عن كتاب هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المسلوب المطاحب المنطول إلينا بالتواكس المحفوظ بحفظ الله من الكبير والكبير وهو أصل الأذلة إذ كلها يرجع إليه ويستجل على حذية هذه فالسنة بيان والإجماع لا يكون إلا عن دليل منه أو من السنة والقياد لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع فقول الكتاب هو القرآن العظيم دعني أنه كلامه سبحانه وتعالى حقيقة ألقاظه ومعاهيه فأتكلم به سبحانه وتعالى فسمعه منه من جبريل عليه السلام وأتكلم به جبريل عليه السلام فسمعه منه صلى الله عليه وسلم وتكلم صلى الله عليه وسلم فسمعت أمته منهم وحفظته عنها وإن أحد من المشمكين التجارك فأجر وقت أسمع كلام الله الكلام كلام الفارك صوت القارئ يتطرع من قولنا أن القرآن اسم للمظم والمعنى أن كل ترجمة للقرآن الكريم مهما كانت كاملة ودقيقة ولا تعد القرآن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتجم بسياغها ولا بألقاضها كما لا تجريد على شكة الترجمة الأحكام التي تتركب على القرآن الكريم من حيث التلاوة أو قراءة وكسطلات أو ما إلى ذلك ذلك بأن القرآن القاضل ومعنيق الحقيقة هو كلام ذلك الكتاب هو القرآن الكريم في الصراغ ذهب الى انه يوجد تضارب بين القران وبين الكتاب لكن هذا التضارب بين القران وبين الكتاب والتوايل في مفهوم لا المصدر ذلك لأن الكتاب وذلك المقصص لأنه مكتوب والقرآن وذلك المقصص لأنه مقروح ولا شك أن الكتاب غير السراء لكن ذلك الموقوف لأنه المقروح هو بأنه المكتوب فهو شيء وراحل يصدق على طفلتين مختلفتين بمعنى أن الذين قالوا أن الكتاب غير القرآن ليس موانظم في التغارب هذا هو في المكتوب وإنما هو في المجهون كما ذكرنا لأن الكتاب غير التراث أما من حيث المصدوق هو هو وقوله بعد ذلك وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيم لإحرار كلام بكره ولا كلام على صور غير مناسبه في قولي لعلم من صلى الله عليه وسلم اي ايوان دي الكتب المنزله على الامم التاسكين غير ديغا كأوراق حمدين والزبور مصطحوك إبراهيم قولوا بعد ذلك الممتوس في المصاحب قبل ذكر الممتوس المصاحب في قال ابو الدرمام يضيف قلنا لمذا تعريف زيفونا صفه الكتاب ومنه بصفه الاعزاز قيل ايضا استل من الاحاديث موصلقان والكتب المنزلة أيضا لأنها مثلا جيد بهذه الصفة أي صفة الإعجاز بإشتراح القرآن الكريم يقترن بصفة الإعجاز أيضا قوله بعد ذلك المسكتوب في المصاحف هنا العلماء حفر الكتابة او حفر النص النصح الذي كتب في عهد اثنان رطان رضى الله عنه كذلك ان صحابه قالوا في اختيار في نص وقربوا القرآن من كل التعاشير والنقط التي هي اليسة منهم لصونه وللحفاظ التامة من حيث الشكل والمضمون لكلام الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت موافقة الرسم العثماني شقاً لسحة القراءة وإلا يحكم عليها بشدود وأيضاً قلته المكسوب في المصاحف خيط آخر وهو ان كل ما لم يكتب او لم يوجد بين دفتي او نص لوحتي مما لا تتعبد به ولو كان كما وصانا وتعالى كما قال والشيخ والشيخة إذا زمي فارجموهما البثة مكانا من الله ما نسخت تلاواته لا يوجد ضمن النصف فلا يتعفز لتلاواته قولوا المنطول ريلا ان بث تواطؤ معناه رواه جماعه عن جماعه لحيل العقل تواطؤهم على الكذب ولذلك ما رواه من قران كريم ثابت بيقين ولا يحتمله القطر ولا التغيير ولذلك كان كل كراءة ساعدها قط مصحف وطح النقل بها ووافقت او كانت على خطيح من اللغة هذه علي شروط كان كانت <تصفيق> كانت الجراء متواتر هوان كانت القراءة السبع او القراءة الثلاث اي قراءة العشر عموما على الصحيح كلها قراءة متواتر ويستطرح من ذا أن احتلال الشروط السابقة في وهي موافقة الرسم العثماني والمزيح على فصيح كلام العرب وصحة النقل إما أن تكون ترىها مشهورة أو شاذة وإذا كانت كذلك فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على القراءة المتواجرة وقل على ذلك المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير نصدقنا قوله تعالى إننا نحن نظن الزكرة وإننا له لحافظون وهو قيد لإحراج الكتب البخرى التي دخلها التبديل والتغيير والتحريب العلماء أيضا يضيفون لهذا التعريب صفة أخرى في القرآن الكريم هو ما يمتعبد بالتلاوة يعني هو لقطه العربي المنزل في نواي سبحانه وتعالى بعت من نبوته وبيان دين الإنسان المنقول في التوافق مكتوب في المصحف المتعصب لثلاثه اضافه الى التلاو... متعصب في الدلاوه في عزن في كما هو هذا سمي يجعله بينه وبين ما يصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من احديه كوانا كانت هذه الحديثة القوية الخدوثية لأنها وحي لكن غير متعدد بالتقوى ويمكن أن يكون قد اختصر المصنف على, على قوله المكتوب في وأن ما هو موجود كاين ذكر مصحف يتعدد في كتاب وصيه ولذلك اخرجنا قبل الطريق الايات التي نسخت رواياتها انها غير موجوده في كاين له حين او ذكر مصحف ثم يقول ذلك عن القرآن الكريم ويقول هو عاصل الأدلة هنا إذا نظرنا إلى الأدلة من جهة عدم تحرير النظر فيها وأن نستجمع جميع مداركها وجدنا أن الأدلة تنقصن إلى بسمينة أدل أن يكون الجليل فيها وحيا أو يكون غير وحيا فإن كان وحيا إما أن يكون مثلوا متعبداً بكلاوته أم لا وإن كان متعبداً بكلاوته فهو القرآن وإن كان وحياً قائل متعبداً بكلاوته فهو سنة وإن لم يكن وحياً فإما المستوط فيه العصمة وإما الله استوط في العصمة فإذ سرق الضيء عصما فوى الإجماع وإلا إما أن يكون حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما أم لا فإن كان حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما فوضعت وإلا فوسائل الأجل الأخرى فإذا جربنا النظر وأمعنا في هذه الأزلة في هذه المجالك وجدنا أن كل الأزلة هذه راجعة للقرآن الكريم فإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن السنة هي إخبار وبيان بالكتاب الرئيس سبحانه وتعالى وهي راجعة إليه وهو أصل الثنة وهو الذي بينا وإذا نظرنا إلى الإجماع وجدنا أن مستند الإجماع هو النص هو النص هو النص هو الكتاب والثنة والثنة راجعة إلى الكتاب كما ذكرنا فكان الإجماع راجعا إلى الكتاب أيضا وإذا نظرنا إلى رقية الأدلة أو إلى القياس وجدنا أن القياس والتمسس بمعقول النص الإجمع والتمسس بمعقول النص والكتاب والسنة, والسنة راجع والكتاب التنسل في معقول الإدماء والإدماء راجع كممثمة آلفا إلى الكتاب وجلنا وقال هذه أن كل الأذلة راجعة إلى الكتاب راجعة إلى القرآن الكريم وهو الذي دل على هذه الأذلة إذا أن عمنا في هذه الأذلة ودفقنا فيها وجذنا أن هذه الأذلة كلها راجعة لكتاب الكريم إن الحكم إلا لله يخص في الحق وفي كما أشرح لدي المصنف في مكتبات الحياة أما إلى أن نجد النظر وجمعنا كل هذه المدارك وجدنا الأدلة تنقصن إلى كتاب وصنة وإجماع وقياس وذلك من الأدلة فإذا لما قال المصنفاء هنا وهو أصل الأدلة هنا عند النظر عند الإمعانة الأذلة وجدناها أن الكتاب هو كل الأذلة مثبتة به بمعنى أن القرآن الكريم هو عمدة الشريعة وأصل أذلتها وأوله المصادرها وأهم المصادر وكلها يرجع إليه إما يرجع إليه بالبيان والتوضيع كما هو الجان بالنسبة للسنة أو يرجع إليه من ناحية أن كل هذه الأذرة أصل ثبوتها وحديتها إنما هو كتاب الله حنو تعالى أيضاً يقول وهو أقرنا لله إذ كلها يرجع إليه ويستذل على حجية هذه فالسنة بيانة ويراجع إليه لأنها تضيب الكتاب والإجماع لا يكون إلا عن ذليل منهم أو من السنة لأن مستند الإجماع إنما هو النص والكتاب والسنة إلهما والسنة راجع والقياس لا يسلم إلا على أصل ثبت حكمه في الكتاب والسنة والإجماع أي أن القياس المراضي تمسك في معقوله النص والإجماء وأعظم أن هذا كان راجع إلى الكتاب في الأصل بمعنى أنه كما يرجع إلى الكتاب أو إلى السنة راجع إليه أو يرجع إلى الإجماء والإجماء راجع إليه فيكون الكتاب هو أصل هذه أجلة جميعا وهو أول مصادرها وأهم هذه المصادر أصدرها راضحة إليك هذا بالمسكيل الكتاب الذي ذكره المصنف قامناه وإن كان يعني الكتاب العزيز فيه مباحث ما فيه ولما كان المصنف دعونا تناول الكتاب من حيث معرفة مبادئ هذه الوصول أو مبادئ هذه الأجلة ذكرها على سبيل التركيز والاستطاع ثم تناول بعد ذلك الجديد الثاني الذي يجي الكتاب هو الدليل الثاني الذي يجي الكتاب, الكتاب من حيث الشرق ومن حيث القوة من حيث الشرق ومن حيث القوة غيث هناك أشرف من كلاب الله ومن فعاله وأيضا فعلى ذلك من الشرف كلام من علي صلى الله عليه وسلم هو أشرق من كلام المجمعين جميعا ثم يجب هذا ذلك كلام المجمعين جميعا باعتباره بما أشرق من كلام أو من كلام المقائس المجدعي فعلى ذلك من حيث الشرف هذا كلام الله سبحانه وتعالى ثم يريد هذا ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلام المجمعين ثم كلام القائد الحيث السبتين الشرط لكن من حيث القوة فالعلماء يجعلون الإجماع أقوى وفي الحقيقة لا إذا أمت إجماع أقوى من القرآن من السنة لكن بحقيقة العمر مستند الإجماع الذي ذكرناه الآن, الآن مستند الإجماع وهو النص وهو الكتاب السنة وكلاهما من مصدر واحد وهو الوحي فإذا الإجماع لا يقبل النص ولا يقبل التأويل لذلك قسم من حيث القوة على الكتاب وعلى السنة من ناحية أن الكتاب والسنة يدخلوا مع التأويل كما يدخلوا مع النصر كان الإجماع مستند إلى كتاب السنة وأنه لا يدخل التأويل ولا يدخل النصر كانوا من خريج التصنيف بحيث هو الاجماع ثم ثم التثاب ثم التيسير لم كان الكلام قد اددان الى السنه السنه عند البصوريين غير عند المحدثين غير عند الفقهاء غير عند الكلام المراد في عند الوصول المينات هي ما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قوله أو فعله أو تقرير فيما يخصه الأحكام التشريعية فقط أي أن المراد الحصوليين ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم وقاله وتقديراته من جهة الأحكام التشريرية لكن المحدثين لم يتفصلوا على هذا على ما يفيده الحكم الشرعي بل توسعوا في ذلك عندهم بشمل كل ما غفرت على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلطية أو خلطية أو كل هذه عند هذا الحديث عن السنة أي لم يقصر السنة على إفادة حكم الشرع فقط بل توسعوا إلى كل ما يتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم عيانا ونقلها أما عند الفقهاء فمرضهم بالسنة هي كل ما يتقرب به إلى وايس سبحانه وتعالى فعندهم ما يقابل الواجب السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب فسبب الخلاف بين هؤلاء العلماء هي نظرة كل واحد من هؤلاء والعناية ما يريد تحقيقه أو الاهتمام به فعند الأسوليين نظروا إلى السنة من جهة الأجلة الإجمالية وأراضوا إثباث هذه الأدلة الإدمارية من ناحية النظر إلى السنة باعتبارها حجة أما عند البقاء فنظروا إلى السنة من حيث العمل وتعلقها بالأحكام التصيبية العملية أو بالأحكام الخرعية الجزئية التي تتعلق بالمكذب فنظروا إلى ما كل ما فيه عمل الذي يقابل واجف أي كل ما عذا ما يتقرر إلى واحد من الواجفات أيضا المنزل أما عند المحدثين فلن يقتروا الأمر لا على الأدلة في فقط أو السنة التي تتعلق بالتقرب من ناحية العملية بل هو شامل عندهم أعزوه إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآن في الغيان والنقل وبهذا عرف السنة بأنه ما أسره عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صيرة بخلال ما فكرنا عن نسان بخلال آل الأسور قطروها على نحو ما قطرها المصنف آهنا في قوله السنة هي ما ثبثة أن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرم هنا المصنف بدأ, بدأ به وتقسيم السنة من حيث جاتها قصمنا السنة من حيث جاتها إلى أنها تنقسم إلى قاوله او سي وتقرير ف في التعريف بقوله هي ما ثبت مما انس ايش ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما القاه رسول الله عليه وسلم او اظهره الى الصحابه رضوان الله عليهم هذين من ما يخص الأحكام التشريعية عندهم أو ما يخص الأحكام التي تتعلق بأفعاله والعمل فكل ما أظهر النبي الله عليه وسلم أو كل ما تلطظ به أو كل ما ثبث عنه وصبر منه صلى الله عليه وسلم أهمنا في قوله هي ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قل بإسرائي التطرف ما قبل البعتة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصنى سنة أي أنه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبياً ولا رسولاً لأذا المقار هي ما ثبت عن النبي أي ما ثبتت منذ ثقوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما فضر منه حال كونه نبيا ورسولا يطلق عليها سنة قبل ذلك فلا يطلق عليه سنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فيه أيضا ما تبدأ عن الأنبياء ورسل التابقين فلا يقصد به السنة حال إطلاقها المنكباغ بالإجابة للسنة هي مراحل سنة في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخرج منه في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه أقوال وأسعاد الصحابة رضي الله عنهم لأنه وإن كان يفلق عليه السنة إلا أنه المراد في عامل السنة هذا الإطلاق لما إلى المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل الكلام عندما يطلقون سنة مراد, مراد عندهم ما يقابلون بدعة أما عند اما انه ايضا يطلق السنة على سنة السحارة هذا الحديث عليكم بسنة الخلفاء عشرين النبيين ومن لكن هذه انما تعلم انه قيّد انها حالة الخلاص وانما يراد بها ما تبث صلى الله عليه وسلم اذا تقييد الكلام أو تقييد ما عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه كلام الأنبياء ويخرج منه ما ثبث عنه النبي صلى قبل أن يكون نبيا ورسولا ويخرج أنه أيضا ألام الصحارة أصوارهم وأتعادهم وأيضا تقريركم في قوله من قول من بيانيه من ما ثبث أي كل ما ثبث من قوله هنا المصنف كان ينبغي تقييد هذا التعريف بلخضة أو بعبارة غير القرآن الخليم لمعنى هي ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو تعلم أو تقرير ذلك لأن القرآن الكريم إنما هو كلام الله تلاهو النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة تقوم الحجة بقوله إذاً تلاهو بمناته قوله كما أشدنا قبل قليل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته أمته من وحب ذاته عنه ومعنى الألكاء هو كلام الله تعالى تلاه حتى نخرج من التعليل كلام الله سبحانه وتعالى مضيط إذنه هذا الخيط لقول هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول وفعل وفعل وفضل فيما يخصه الأحكام البشرية يعني حتى نكون حتى يكون التعريف شريفا أصوليا يعرض ما في الأحكام وفي فادة الأحكام التشريع قلوا من قول قلنا من البيان بمعثبة الجل معثبة القدور ما تبين وقال ذلك من قول ما تلقض به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في السنة كذلك ما أمره بالكتابة يدخل أيضا في السنة كامره صلى الله عليه وسلم عاديا في خطابه يوم القدس ايضا طابع يذخل ايضا في الفوز اول بعد ذلك او فهد كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم مما يخص التسريع دائما لأننا قلنا في التعليم السابق أن الأصوليين مع إرادتهم في ذلك ومعلك أقول الأحكام الإدمانية من حيث إثاثها وغيانها فكل أفعاله في الله عليه وسلم داخل في ذلك بما في ذلك إشاراتهم في الله عليه وسلم قوله الشعر هكذا هكذا أو همه كان جاء الأم إذا هم بشيء إذا أراد أن يقع له أو عادم أن يقع ولكن لم يقع له كان أمه صلى الله عليه وسلم في أن يجعل أسهل رجاله أعلى في استخدار لما تقول عليه ذلك تركه كما يقول في أفعاله أيضا أن اعتقادات وإرادات فهذا في اعتقاده ارادات الاخر ليست افعال حقيقتا وانما انها ظاره بالافعال ولازم في الافعال تنيا ما هذا اطلق عليها افعال نظير افعال هذا تعريف افعال نظير التقريرات التقريرات هو تاثير فلا معنا في آخر الكتاب تواعي في تقريراته وهي في الجملة تقريراته إما أن في زمني بين يديه أو في زمنيه إذا كانت بين يديه التقريره يكون اتراراً على التعب بحيث هو وإذا كانت في زمنيه فإما أن مختهرة وإنما تكون قفية وهذا سنعرفه إن شاء الله عند رسولنا إلى قواعد في التقرير. فإذا تعرفه بالسنة بأن ما ثبث وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم نبد من إضافة هذا القيام وهذا موجود على الناس هذا القرآن الكريم من قول او قعد او تقرير ثم يقول ذلك وهي تفجر في دين الله بالإجماع ثم يبدأ يصرد المستند الإجماع في تعالى وما لا تأخذنا الرسول فقدوه وما لا تأخذنا عنه سنتهو قولوا تعالى أيضا إنساء أعيب الذين أن نعطيع الله وعطيع الرسول وستمر منكم إن سنجعكم في شيء فردوه لله والرسول ذلك نسمتم من تأخذنا من منه في الآية اليوم العسل ذلك خير أكسنا كويلا وما أيضا قوله تعالى وما كان للمؤمن لا مؤمنه اذا قال الله رسولا ان يكون الاخياره من الامر لما ايضا تجديد ايا في سورة نو لحده الذين صادقون على الامر ان تصيبهم فتنه تصيبهم على هذا الدين ايضا اايا في سورة نو قالوا اننا بنوي الرسول صانا ثم يتولى صديق منهم من بعد ذلك ما أوليك المؤمنين إلى غير قوله تعالى وما على الرسول الكلاه المؤمنين لكل رأس الصورة المؤمنين وأخيرا إذ يطفح الآية الأخرى التي يعيد من السنة لكماعة الصورة المؤمنين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنجر الله والرسول طرحت لنا في مناقشتنا في هذه القعده هذه الهيئات العامه سنه ال اجماع على ان على الاحتجاج في اسم على ان خصمنا حجه و ما اتفق عليه المسلمون خاصه منذ اعتدت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن السنة كرجة يجب قبولها ويجب العمل بها كما يجب قبول القرآن الكريم ويجب العمل به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد ما يقل في التبليل كما معصوم من المعاصي التي يقل في التبليل الجماعي وثبت كما سمعتم قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى أمر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يفسد دين او صلى الله عليه وسلم وصارت عليه وعطى الله عطاء فضول وكان دينهم اي اخواط كثير الذين يطابقون الامر فيه سواء ليس نسيان هنا ينتقد ذلك المصنف بعد بيان التعريف للسنة وعرف السنة وعرفها وأعرف أو من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية يعني بعد ذلك قول به تجيء السنة في بيان الحساب يقول تعالى ان ضمنه الحساب الذي طويل من الناس عليهم في الكتابه قال تعالى ان عليك الحساب الذي طويل منهم الذي اختفى هنا انتقل بعد في ضاحي وقسمتها من حيث ذاتها فقالها هاؤنا في القرآن الكريم وهي, كونه وهي كونها وكونه سنة مبينة ومبسرة لما أزمنا في القرآن الكريم فقاله تعالى مثلا نؤقن الصلاة حيث فرشاة قاله تعالى أعوذ الله في البيت المستطاع بي سبيل هذه آيات يعني تماما لابد من تقصيب ولا بد من بيان فجأت السنة ابو تعالى وقيموا الصلاة في قوله في الله عليه وسلم الحبيب صلوا كما رأيتموني وصلي وايضا في خصوص الزكاة بيّنة مقادر الزكاة وكل من الأصناق التي تذكر وفي الحج أيضا كل ما الحج من حيث أبتانه واجباته وتأخيره فإذا السنة جاءت مبينا لما أجمل في الكتاب العزيز فهي موضحة له ومبينا من هذا الباب أيضا عادي اعتباركم عن المبينا تحكموا مخصصة التفصيل الثقيل باء ايضا ايات او بيان على العموم وياتي حديث فيحفظ ذلك العموم الموجود أو يقلل ذلك العموم الموجود فحوله تعالى وحل لكم وراء ذلك بالنسبه للنساء بعد التعداد المحرمات من النساء يأتي ذلك الحديث ليبين أنه لا تنفح المرأة على عمتها ولا على صالتها معنى أن العموم الموجود في الآية غير مراد على عمومه بل هو مقيد بما تحصص بما موجود في الخديث فكان الفيهان من هذه الحيثية أيضا قوله تعالى والسادق والسادقة اختروا أريدية موال جزان بما في شبانك من الله والله عزيز هذه الآية جوعة مطلقة في حيث الخطر أي اليد اليمنى اليد بوطرة وليز في جوعة العرب تطلقوا على الكف وعلى على الذراع تخف جاء البيان من السنه ليقيد الايه الموجوده قصا ايديه وما بيديه الا يومنا كما تقيد الايه من حيث أنه لا قطع الا في ربع فالشروط اخرى ما في شروط في خصوص السريطار هذه وتقييدها بالسنة. سيدا طول المصنف وتجيب السنة لبيان الكتاب اولا اراد هنا اظهار العلاقة السنة بالكتاب بعد ما ذكر قبل قبلها ذكر السنة من حيث ذاتها ذكر علاقة وبالقرآن الكريم أول علاقة التي ذكرها المصنفة لنا هو قوم السنة بيان لكتاب الله تعالى وهذا البيان قد يعطي البيان المجملات موجودة في الكتاب الله وقد يعطي البيان لتقصيد العمومات الموجودة في الكتاب وقد يأتي البيان أيضاً هذه الإطلاقات الموجودة في الكتاب وذل ذلك احتج بآياتين سابقتين كبارما في الصورة النحن ثم أراد بعد ذلك أن يضينا وزن آخر للسنة التي دائما في علاقتها مع القرآن الكريم لكن علاقتها مع القرآن الكريم على وجه الاستقلال على وجه البيان هذا يقول وتستقلوا بالتشريع بقوله تعالى وما هاتكم ورسوله فخضوه إلى آخر فضره الشيخاني أن عاش الله بن مسعود رضي الله عنه قاد عن الله واشماتها في هنا أراضي السنة ما تسمى بالسنة التقلالية السنة هذه مراد بها أنها تنشي حكما سكت عنه القرآن فيه. ما ان اتبين قطنا او صورته ذلك من ولم يريد ذلك من في كتاب ال الكتب او في الاحاديث او في الاحكام وردت في السنه استطلاعات كثيره من كان الشفعة كتيبية مثل سنة تكت عن كتابها وعيضا بالنسبة للتغريب الأجزاء وبالنسبة للقمو الأعلية وبالنسبة للقبر بشائد وعمين في الآخره في كثير من هو الذي اتفق عليه الثقات يا الناعم اختلفوا ولا ولكن يستدل ب يستدل في قوله باعتبارها رحم و انه اذا في السنه ذلك معنى تفطر في القران ذلك يعني القرآن هو الذي كما أشبنا آنفان هو الذي يؤكدها ويبين وجود الأحد من آله السنة في حوله تعالى وما أتاته الرسول فأخذوهما معاناكم تعالى ونستدل في المصنف قبل قبل فإذاً هنا بعد يكتب بعد يكتب علاقه بالكتاب من حيث البيان ذكر العلاقه من حيث الاستقلال كل شخص كل واحد يكتب المصدر واحد اول واحد هو يستقل استقل تمام لكن القرآن الكريم لم يتعرض لمسائلة ولا تتعرض الضر السلمة بالبيان هنا أراض المصنح ما بيان من قصة التي ذكر هنا عبد الله ابن مسعود على أن عبد الله ابن مسعود استدل بالأراض في القران بينما في سنه لا وهي في مسالتين تلك المساله ختم على انه القران دل عليه واخذه لا, لا, لا نعم لكن شو قدروا الشيخان ان عبد الله بن شيوث هو عبد الله بن شيوث من هو هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن شيوث مغافل الهذبي البذري النفي امام الحضر وهو الذي كان من السرحين الاولين واجود من حفاظه ومجمع القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعجوز من الطعاء المقرئين فقع عليه جمع كثير من الناس وكانوا يقدرون عليه أحدا في العلم فهو أحاديث كثيرة أو عديدة وله مناطب أيضا كثيرة واتوا في سنة 32 الهجرة ما يوافق من 52 600 ميلاد إذن عبد الله بن عبد قال لعنى الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والموطن المصات والمتكردات الحكم والمغيرات حلق الله قال, هذا إلى إلى قال الله قال فبلغ ذلك إذن نذهب الكلام هذا إلى إلى القرآن الكريم قال الله قال فبلغ ذلك مراه من بني اسد يقال يقال لها ام يعقوب هم يعقوب هذه ساره بنت اكوار ويعرف اسمها و الحافظ حجر قال لم اتق على طبعه مثيل لها ولكن عاتب مراجعه هذه مسعود يدل على أن لها إدراكا يدل على أنها، أن لها إدراكا يدل على أن لها إدراكا وأقول أيضا, أيضاً في خصوص هذا المسار أنه يدل من جهة صوت المرأة ليس بحورة وأنه يدل يسمعوا بغيرها عند الحاجة ولا يمتنع بالغير أن, أن يسمع هذا الصوت أو يسمع منها لكن في شرق الضواطس الصرعية لا تخضعنا بالقول لا يسمع لديه في قلبي مرض وقلنا قولا معروفة هذا مقال غير واحد عن ان ان النساء في زمن الصحابة يخدمنا الرجال في استيفاء السؤال في الصراخ في المشاور وفي غير ذلك تاخذ ان هذا منها المهم قال فبلغ ذلك مرأة من بني أسد قالوا لها أم يعقوبة وكانت تقرأ القرآن فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الوشنات فقال عبد الله ما لي لا ألعن من لعن رسول صلى الله عليه وسلم في الله وعي في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحين مصحف فما وجدته ما وجدت ما وتروا من سعود فقال لها إن كنت قرأته لقد وجدته هنا بإثبات اليات موضعين والأقصح كما قال من حجر الأقصح هدفها في خطاب مؤنف في المواضي ما إن كنت قرأت لي إذا قد ولكن هذه لغة وجوده فإن كنت قرأت لي قد فقال الله تعالى وما آتكم الرسول ففدود فقالت إني أرع شيئا من هذا على امرأتك الآن فقال ذهبي حمدوري فقال فدخلت على امرأتي عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال انا لو كان ذلك لم نجامح في النوم يعني. لم نجامح لم نجامح أي لم نشتمع معها وذكر من عن كل عن, يعني عن جمهور علماتنا بسروادي الأخضر من الجامحة بمعنى أننا لم نجتمع معها فلكننا نطلقها ونبترح عنها <تصفيق> هذه الفيصة والعشف أنها سليل الذي تجلق المصنفة هنا على السنة الإشريعية بمعنى أن كل ما أمرنا ورد عموم الحضب فوالا فيمكن الرجعه إلى القران الكريم يرنا الله تعالى اذ وتذالك في اليوم اسف مقصوري قصور ود وهو لو قال لعنه الله الواشي ماك والمستخماك كما الحديث ف أنا بحثت عنه في كتاب الله ولم أجده أو أستغل الآية على هذا الأمر على أنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول لي ما عتاكم الرسول ففضور مناعكم عنه ذلك بأن كل من القرآن والسنة إلا ما وحى النبي والله سبحانه وتعالى كله النبي وما يمضى عن الهواء ليس هو الا وحي من الله وثبت الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ورني انتي ذو القوام مثل وما وذو القوام مثل مع المراضي السنة هذه السنة التي لم يمتح به القرآن وفي الحديث أيضا يقول عليه السلام على وإن كل ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله هذا الحديث غيره المهم لو تذل حديث على وإني أكيت القرآن مثل ومعروف وحديث على وإن كل ما حرم رسول صلى الله عليه مثل ما الله ثم أضاف هذه القصة التي كانت أخضر في البيان أيضا من حاطن. أنه أراض مصنفة هنا قسم السنة إلى أقسام تقسمها من حيث ذاتها إلى القولية التالية التصريحية ومن حيث علاقة بالقرآن إلى أنها مبينة بإتثار الله ويدخل في البيان كما قلنا التخصيص والتقييد ثم بينات السنة الاستخدارية وهي كما قلنا التي تثبت حقما سكتا عن سرعان الكريم والعلماء اللي هنا إلى السنة أيضا ستكون مقررة ومؤكدة في علاقة القرآن الكريم مؤكدة ومقررة لما هو موجود في هذه الهاتف مثلا قوله تعالى وآخين الصلاة والسرعات هذه السنة لتثبت هذا الوجود ويكون تكون هذه مسألة تعدل عليها دليلات وهي موجودة في مصدرين المصدر الأول الكتاب المصدر الثاني هو السنة أي أن السنة تقرر وتؤكد ما هو موجود في الكتاب بدا في علاقتها يضيخ العلماء في علاقة في السنة مع القرآن أنها قد تأتي مقررة ومضيئة من حيث وصول السنة إلينا لتصموا العلماء إلى متواثر وأحاد والأحاد إلى قصن إلى مشهور وعزيز ووارد وإلى المسألة من حيث وصولوا إلينا تطرق إلي المصنة في تنبيه تاني بعد قواعد في تقريره وذلك في قواعد الكتاب التي إن شاء الله ستتعرف إلى طريقه ما أدري إذا كنا نستعدون لنزيد الإجماع ونصدعوا الحصة لاحقة إن شاء الله نترك الإجماع والقياس وما يريه شاء الله لكل ثلاثة التي تكون جمعة لاحقة ثم نحاول بعد جمعة أو جمعتين أن نكثفها من هذه الخلقات ممكن إذا سمح الوضع يعني أن نجعلها في خلقتين في سبوع واحد نحاول إكمال هذا الشفاء قبل العطلة إن شاء الله وسبحانه وتعالى وحبا شكرا وحبا Huy Pazkt experiences y taf filtru Fyro CF